نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال مع تحيات تلفزيون لعفاسي هاتف رقم خمسة ثلاثة خمسة ثمانية واحد فاكس خمسة 5-8-1-9-0 حقوق الطبع محفوظة للوكيل الحصري حامل المسك هاتف رقم 2